ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Litunsira, kamo, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm,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 Fa-arvo la hum fa alayhim layobasoiroon, osa a a a a اذير من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم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 Palu-maa-atum-illa-basharum-isluna, oma-a-a-zala-rahmanum-i-shay-in-in-in-atum-illa-taksi-bun. Kum la mursaloon, wa ma alayna لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِذْ تُذَكِّرْتُمْ بَلْأَ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 تدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أن الَّنَّ على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جند مِنَ السَّمَايِ وَمَا كُنَّ مُزِيلِينَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 SUBHAANA ALLADHI KHALAQA AL-AZWAAJA KULLAHA MIN MAA TUMTU ardu WA MIN ANFUSIHIM WA MIN ANFUSIHIM WA MIN MA LA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 تاعدك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 وَإِن inna, se فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ kalahum, إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا kalahum, حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ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 ما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين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 وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان هذا صِرَاطٌ مستقيم ولقد أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كثيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون.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 voi, ei ole mitään. Voi, ei ole mitään. Voi, ei ole mitään. Voi, ei ole mitään. قُلْ قَوْلُ الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا خلقنا لَهُم مما عملت أيدينا أنعاما فَهُمْ لَهَا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا steltoi jona, na sorangumma hum, lehum, فَلَا moos, baron. مَا inna, na la la la la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 فَيَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ